الدرس الثاني، شبابه واحد، محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه كان محمد الشاب نشيطا جدا يشتغل بالتجارة أحيانا ويرعى الأغنام أحيانا أخرى وكان معروفا بثقته وأمانته وبعد أن جاوز العشرين من عمره اقترحت عليه السيدة خديجة بنت خويلد أن يتولى شؤونها التجارية إذ كانت سيدة غنية ونبيلة فاتفق محمد الشاب معها وبعد فترة اقترحت عليه السيدة خديجة الزواج فوافق على هذا الزواج وهو زواج معروف بسعادة والسرور لعب محمد الشاب دورا مهما في إعادة بناء الكعبة وقد تهدمت بعض أقسام الكعبة وبعد إعادة بناء الكعبة ظهر خلاف بين القبائل كل قبيلة أرادت أن تضع الحجر الأسود في مكانه فاقترح أحد الشيوخ اختيار محمد الأمين حكما لحل الخلاف خلع الرسول رداءه ووضع الحجر عليه ثم دعا رؤساء القبائل ورفعوا الحجر ووضعوه في مكانه وهكذا حل الرسول مشكلة كبيرة بالعمل الجماعي